السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله لن يزل عليما حكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه يسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس متجدد أيها الإخوة من هذه المجالس المباركة أسأل الله عز وجل أن يزيدها باركة وأن ينفعنا ببعكة العروة المباركة تكلمنا في اللقاء الفائت عن امثله لقوم ظلوا على توحيدهم مع شده الفترة منهم من نطقت فطرته بذلك زي ما قلنا عمرو بن عبثه رضي الله عنه قال كنت اعلم في الجاهليه أن قريشا على عضلات وهي تعبد يا على ومنهم من كان زي زيد بن عمرو بن الفيل يسال عن هذا الدين وينتهش نحجه ولا يدري من يدله عليه لكن مع ذلك زي ما قلنا في اللقاء اللي فات اشعاره جويلة اللي كان بيقولها ومنها انه كان يتوجه كده إلى, الى الكعبة ويقول انفي لك عانا راخم مهما تجشوني فاني جاشم نزل وما لا اعرفش على كده لا اعرفش حاجة يقدمون له زبائح يردها يقولول لي يقول لهم هذه زبايا حتى بحكموها ليست على اسم الله عز وجل تصور هو كذلك أيها الاخوه كلمه عن قائدة التحسين والتقبيح عايزين نقول هنا كلمه بقى طيب هو آآ آآ احنا بنستفيد إيه؟ من ان الانسان يعرف حسن التوحيد ويعرف قبح الشرك بيعرفوا بفضلاته كده بنستفيد ايه من استفيد أنه لا يحتاج في ذلك إلى رسول. ففي كلام ابن قيم التميمي إذا كنا نمر الفرد قال كذا بنفس العبارة. لا يحتاج إلى رسول. فإذا كان لا يحتاج إلى الرسول ما الرسول بيعمل إيه؟ يذكرهم فقط. زي برضه ما ذكر ابن قيم رحمه الله أن ال النصوص عندكم طبعا مبوبة إن إن هؤلاء الرسل يذكروهم يذكروهم فقط بأذلة الله عز وجل وما قال يعني إيه الشرعيه كلمنا عن ممكن تفيد في ايه اذا كان هو لن يعذب الا بعد بعثه الرسل وما طب انا هستفيد ايه يعني؟, يعني ان هو آآ آآ آآ من ان هو يبقى, يبقى يعني يعكس توحيد و هنستفيد من ذلك ثبوت الاسم عليه خلبي بالك كانت الدولات على على زيد بن عمر بن فتير يقول عليهم دول دول الموحدين دول كانوا على التوحيد دول كانوا على الإبراهيمية دول الإبراهيميون دول الأبارئة شيريا كده ليه؟ لأنهم لازالوا على كانوا على التوحيد ولم يعملوا الشرك كانوا على أصل هذا فالذلك طيب وإيه دام على الشرك سمي مشرك. دي بقى قاعدة اسمها ايه دي قاعدة اسمها الاسماء والاحكام ان من الممكن ان يتخلف الحكم عن اسمه فيثبت الاسم في قابل وانتفي في ابواب الاخر يعني ايه الكلام ده يعني يبقى في فرق بين الرجل ده فعلى الشرك فبقى اسمه ايه اسمه مشرك مش ممكن يبقى اسمه مسلم. كويس خالق و طيب حال هذا الرجل بقى سيعذب ده كده اسمه خلاص ادي الاسماء اهو الاحكام هل هذا الرجل سيعذب هنا يتكلم ويقول لك لا ممكن ما يتعذبش بالعذاب ممكن يستنى شويه ان ربنا سبحانه على يختبره الكلام ده زق زي شا... زي, من؟ زي اهل الفتره زي قوله الرسول 4 يدلون على الله عز وجل بحجتهم يوم القيامه من الاربعه دول قبل من اهل الفتره فتره ما كانش فيها رسل يعني ورجل ورجل كان كبير في السن ورجل أصم وهم بدون حياتي أند الله عز وجل يقول أي ربي جاء رسولك وأنا أصم لا أسمع لا أسمع لك التالي سيقوله كنت في فترة ما جليش رسول خالص التالي سيقوله أنا كنت لا عقل بالجاهل ما عنديش عقل يقولهم فايد يختبروهم الله عز وجل قيل يبعث لهم رسولا في المحشن يبعث الله رسول في النشر ويقوموا من الله عز وجل فانابوا يبقى هم في الدنيا كانوا هيابوا أكثر من ذلك فخلاص يخشوا النار إذا ما اذا اعجابه خلاص قلبه ينقلبه من اسم ان هم مش مسلمين الى اسم ايه انهم على على التوحيد ويمشوا ولذلك بقى الـ الـ الـ الـ الـ اهل الفترة لهم اقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر ني وذكر السيوفي والمقامات وغيره ان كان لهم على على أقسام منهم الابارحه علي إبراهيميون لذا كان هم عامل الزايد المفيد وغيره من الموحدين خلاص الموحدين ما فيش مشكلة ومنهم من عمل بالشرح لكنه لم يجد احد يمديرهم هتشأل له حاجة يبقى هو ايه طيب ما هو مش ربنا سعطى على قدر وعليهم يعزلهم بالمساق وحيبقى الله عز وجل قام عليهم الحق خلاص انه بالمساق ده حيفتكر مش قولتلك في يوم اللي يا ربك حيقول له حيفتكر تبصلك اليوم الحديد وعقلك اليوم الحديد خذ خلي بالك من الرحمة الله عز وجل لكن الله عز وجل الرحمة وفضله وبره عز وجل جعل ألا عذاب إلا برسول قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل شاهد زي فدي رحمة من الله بس دي رحمة من الله إن لو شاير يعزمه بالمساق يعزمه لكن رحمة من الله عز وجل أنه جعل الايه جعل هذا من عند الله عز وجل إذن استفدنا من هذه المساعدة حجتها أيه برضو أنا القاعدة دي تامن ونالا بقول لأجبتم من اختصارا طبعا القاعدة دي فيها قتائلة طويل شوية اختصارا هو أنه زكراه شيخ الستامنة رحمه الله في الفتاوى مجموعة الفتاوى لما ذكر طبعا وذكر أشار إلى ابن القيم في وفي القولين فرق بالاسم والحكم وذكر فيها وذكر كذلك ابن رجب رحمه الله في زمن المرحيم وذكر غير واحد من أهل العلم المسألة هي مسألة كبيرة عظيمة جداً في سام جليلة القاضي جدا المسألة دي هي ثبوت الاسم بعيدا عن ثبوت العذاب يعني قد يلزم الاسم مع العذاب وقد لا يلزم مع العذاب زاي يقول كذا إنه أنت الرسال والعذاب الله يشخص أمام القاضي صلما وهو مقدور عليه يشخص أمام القاضي القاضي يقول له أنت أنت أركدي على الإسلام فتوب إلى الله. يبقى كده قد أتلو على الرد لا ما أتلوش لي. لما يقول توب إلى الله يوم يقول له لا مش شيء. يوم تاب خلاص ودوان عند بعض علمي ثلاثة أيام. يوم يوجع على على العل... على على السجن يحذفه ويجري عليه طعام بيجي له كل يوم أكل وكده وبعدين يجي وثاني يوم يقول له ثالث يوم يقول له أبدا بعد ثلاثة أيام دول يقتلوه. طبعا بعضهم يقول ثلاث مرات في مجلس واحد بعضهم يقول شهرين بعضهم يقول أبدا إيمان يعني. ان هو ده الراجل ده العذاب الدنياوي ده اللي هو القتل ده ما وقعش عليه هو اول ما فعل ال شافت زي الفرق ده هو قد يتخلف العذاب عن الاسم يبقى قد يثبت الاسم في موضع وينفى في موضع اخ فيسمى مشرك ولا يسمى معذب ولا يكون في باب العذاب معذب خلي بالك من الفرق ده ايه الزليل على كده حدث عبد بن زمع رضي الله عنه ولد له على فراش أدوه مولوده هو اخو سوده بنت زامه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد خديجه رضي الله عنها بعد خديجه النبي صلى الله عليه وسلم عقد على سوده وعقد على عائشة رضي الله عنهما ثم بنى بسوده ولما ذهب هاجر الى المدينه بغزوه بدر فانا بعائشه رضي الله عنها المهم ان هو اللي, اللي حصل انه جاء عبد بن زمعة أخو سود بن زمعة رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذا الولد على فراش أبي وهوز الولد الأخوي أخي من جابه أبي ودعاه آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن يعني هو لك يعني أخوك الولد للفراش وللعاهر الحجر الزاني ما يكونش حاجة غلط وللعاهر الحجر وبعدين بقى وبعدين قال للسودى رضي الله عنها واحتاجي بي عنه يا سودى خلي بالك من المسألة دي طب ده هو أخو عبد بن زمعة اللي هو أخو سودى بنت زمعة برضه يبقى إذا الغلام ده اللي تولد ده لما هو أخوه يبقى أخو سودى برضه ما يسودى أخوه يبقى أخونا بقى وما لإيه الموضوع الموضوع أنه اسم هذا ثبت في المحرمية كما يقول المثالين رحمه الله ثبت هذا الاسم في المحرمية ولم يثبت ثبت هذا الاسم في النسب ولم يثبت المحرمين يعني قال له هو أخوك يا عبد من سمع هو أخوك وحيورس معاك وكل حاجة لكن ما تخلوش بيها سودا ليه عشان عندي شبه هنا في المسألة في موضوع الـ الـ الـ الولادته والإتعاء الرجل الآخر له فقال ما تخلوش بيه يبقى من حيث أنه محرم لسودا قال لها لا اتنفى الاسم هنا كانه مش أخوك كانه حد برة كانه حد غريب أما بالنسبة لأنه أخوها هو أخوها بس فين بقى في النسب يبقى اخوها ابن زمعة برضه زيهم ويارث معاهم وحاجات دي اللي بقيت هذي الأحكام الإفادة هنا اسم صفات الموضع وينتظر بالموضع هنا بقى تقدر تفهم كلام الأئمة لما يجي يتكلم عن عن, عن عن حد من هؤلاء ويثبت له اسم يثبت له العارض وبعدين ينفي عنه لا ينفي عنه اسم الفعل الذي فعله من شهده وغيره الكلام فيها من فيها موضع يعني اخر ان شاء الله نتكلم فيه لما نتكلم عن مسائل بقى الاحكام انا نشوف ايه احكام الناس فعل الشركة ده حكمه ايه ولا كده هنأتي ان شاء الله بالقاعدة دي بشكل مسهب شوية ونتكلم عليها اسقاطا على لما نتكلم عن مسائل البهيرة والخفية والشركة الأساسية تخسيم المسائل ده شيء مهم جدا لابد لنا من التعريج عليه. طيب احنا الان نريد ان ندخل في مسألة بقى تفسير الاصل الدين عبادة الله وحده بلا شريك ومجانبة الطاغوت ومخاصمة المشركين اللي هو بغض المشركين شوف عندنا ايه بقى ان الله ما لكم الان غير ان يعبدوا الله واجتاني الطاغوت او ده عبادة الله عز وجل لازم ناخد المفردات. يقول ايه طبعا ابن قال الاقرار بالله ما هو الإقرار بالله؟ الإقرار بالله ربا وإله عز وجل أنه يعرف أن ربنا سبحانه موجود وموجود دي مش مخالفة يقصدون أن ربنا سبحانه على حي مش بعض حاجة غلام أو لا الله عز وجل موجود هذا إقرار بوجود الله عز وجل وبعدين العبادة بقى. ما هي العبادة انا عايز اعلق هنا بس في تعليق يسير على مساله هل تقر بان لك رب الجواب طبعا ايه اللي انت بتقوله ده انا مقر طبعا ما اقول لك طيب اذا كنت مقرا ان لك رب فهل تقر ان العباده لا بد ان تصرف له وحده هتقول آه طبعا ثم اللي أنا حد معاه مثلا هقول لك طيب إذا كان الأمر كذلك فما هي العبادة هنا بقى كثير من الناس بيفكر إن العبادة دي الركوع والسجود بعض الناس يتكلم في مسألة إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فبيقول هنا أنت الاستدلال بهذه الآية على ان جنود فرعون هم تابعين لفرعون وهما وزير فرعون تابع لفرعون دول الكلام دوت لا ينطبق بعد كده على جميع الفراعين ان جنوده التابعين ليهم ولا حاجه نقول له ليه حضرتك مش تابعين ليه يعني ليه اللي خلى الايه دي حاجه ثانيه قال لك اصل الايه دي بتقول ان فرعون ولا جنوده كانوا خاطئين بالجنود كانوا يعبدوا فرعون كانوا, كانوا في الجنود كانوا يعبدون فرعون مثل متصور ايه العبادة عشان تفكر ان الجنود دول غير الجنود التنينة متصور ايه العبادة هو متصور ان العلاج دوله هو السجد بس فلذلك قال جنود سرعون دول حاجة كأن هو بيقول لهم العلاج و بقول له ماشي انما, إنما جنود غيروه من الفراعين ما فياش حاجة خاصة الله طب يعني الإنسان إذا بدأ لأحكام الله عز وجل وحط أحكام أخرى ولأحكام الله عز وجل وتضع للجلود دولة إحنا حلوح رصبك بقى الموضوع ده وخلي حد يفتح بقه يقول بقى أنا مش عاجبني ولا حاجة ولا لا يا جماعة عزيزي الحكم لله أحصولك وبقدره لك بقى أولا إذا ما كنت بس كتا إيه يعني اعزل هذه الشريعة دائي بقى هو متصور نجوم شعبات ومع الأسف يا أخواننا مع الأسف إنه لا يتصدرون يكلمون الناس يوجهون الناس او فئه من الناس بالطريقه دي خلانا وقعنا فيما وقعنا فيه إشكالية ان انت أن انا لما احكي لك عن تاريخ الديمقراطيه ان شاء الله دخلت ازاي والعلمانيه دخلت ازاي تعرف عارف العلمانيه دي ايه الجزء الكبير الديمقراطيه دي الزراءه الجيال بتاع العلمانيه اللي ما هي اصل, الفصل. أصل الفصل. فصل الدين او فصل الكنيسه السلطه الدينيه السيطره القهر من الله عز وجل عن العباد بس وهقول لك الكلام ده اصوله ايه ان شاء الله بعد كده عشان تعرف احنا ايه ايه اللي لازم تبص زي ما قلنا في الاول وكذلك قال الله عز وجل وكذلك نفصل الايات ولن سبيل المجرمين لن تستبين سبيل المجرمين يا اخوه الا بالتفصيل عشان كده عايز ادقق في كل لفظ لو اقدر ادقق في كل حرف في كل حرف هدق يبقى هو النهاردة اللي بيتكلم معانا يقول لك والله يا إلهي معقولة كنوز فرعون وامان دول مش كنوز ها اللي هو طلع منها بقى خلي بالك العصيان الغلبان والعصير ابن خالتك وابن خالتك والحاجات اللي الكلام اللي بيتقال ده, ده طالع منين طالع من مجرد العقل والقصور في معنى الاصول خلي بالك ما معنى العبادة إذا عرفت معنى العبادة فتعلم أن العبادة لا تقتصر على الركوع والسجود فقط لا المسألة غير كده خالص المساله أعام من ذلك ولذا قال الله عز وجل إي الحكم إلا لله ها أمر أن تعبدوا إلا, إلا يعني ذكر الحكم ذكر بعد كده العبادة إذا هو شيء من من العبادة أذكره لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء قال آتي أتمنى, أتمنى أن أعهد إليكم بذلك أمانة في أعماقكم احفظوا الكلام ده وانجرسوا رجعوا ورايا على البطال بك اللي أقوله لك ما تخدوصه تمش أقولك قال الشاطبي قال ابن القيم قال فلان أنا بنقل لك كلام عن عن الله بروح رجعوا ورايا هتقول لك بعد كده اجماعت تروحوا ورايا تشوفوا في المعدة فيه عشان تستيقن من هذه المسألة وتبصر طريقك إن شاء الله عز وجل من نزيل عليه اللقاء الآياتي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويأكم من الإزداء الضدر وإذا نهي انتهى وعقل ما شاهد في هذا النفس وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.